Kelâ seyâlemûn, thumm kelâ seyâlemûn. Alm nijâlil ərdâm hâdem, wal-jibâl əutâdem. Vâhulâqna kum azvâja, vâjâlma nûmka kum sâbâtem. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَجَّلْنَا لَهُ نُخْرِجُ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يوم الفصل كان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 لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها دردا ولا شرابا إلا حبيما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا